فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا جِيئًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آذَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَأْبَرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي